بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزلوا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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 124- وخسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لآدم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 قال فبما أقوىي تني لأقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل ان جهنم منكم اجمعين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 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا, وترحمنا لنكون من الخاسرين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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا شوهم عبده كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون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 Abu Saurum Telah Asyhabillahri, kata Rabbana, kata Rabbana, tidak kita jadikan dengan kaum yang zalim. Dan kita memanggil Asyhabul A'raf, lelaki yang mengetahui tentang mereka. Kata mereka, apa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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به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 ياكم ذكرهم رضيكم على رجل منكم ليُذركم ليُذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأين جناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ عِلْمٍ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتها سميتها ثم وأباءكم ما نزل الله بها من سلطان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 قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فادروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء إن في أخذكم عذاب أليم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 بي <تصفيق> كافرون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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والنيزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون على سبيل الله من آل آمن به من آمن به وتبغونها وجاذ وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان قائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة وَطائفةٌ لَمْ يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حَتَّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 تخرج منها أهلها لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الارض ويدرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم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 قالوا أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 124-ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 125-فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 126-وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا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 ولمَّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عدك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا 124-إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 125-فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا, بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين وإذ أُجِينَكُم مِن آل فرعون يسُمُونَكُم سوء العذاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح 121-وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 122-ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال 123-قال رب أرني أنفر إليك قال لن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 124-أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 125-واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة, وفي الآخرة إنا هدنا إليك 126-قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 وقطعناه مثلتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 فسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حصة ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض مما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلونه بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون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 124. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 125. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ربك 126-وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 127-أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 126-أفتهلكنا بما فعل المبطلون 127-وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ النَّبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَأَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْقَانُ فَأَتَبَعَهُ الشَّيْقَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَالْتَبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَثْ أَوْ تَتَرُكُهُ الْ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 قل دعو شركاءكم ثم كي دون فلا تضيرون إن ولي الله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 إن الذين عباد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.